ذات يوم في فصل الشتاء تحت فلي ضجيج المطر غمرتني دموع الحياة وأزالت غبار الحجج سق زقاب وقتها عندما دثرت الشجر فطرت لشد والطيور واحتززت احتززت وتن أنا أنا un rendez ليلة elle elle un rendez-vous un rendez-vous elle elle un rendez في الحجر في سوريا البحر طائر غادر عشوه طائر لا والنجوم والقمر وابتسامة الصباح في الضباب المستني فالسهول والجبال والحفر انا عندي رندبو مع الربي والنسيم والنجوم والقمر وابتسامة الصباح في الضباب المستني فالسهول والجبال والحفر انا انا